انت البرنس يا جدع اصيل وتربيه رجال ما تلحينيش خليك جدع الريح ما تهزش جبال انت البرنس يا جدع اصيل وتربيه رجال ما تلحينيش خليك جدع الريح ما جبال مسير هتروق ما تتعبش خليك قد الحياه الناس ابدا ما تغلبشي وحضر ربك معاها مسيرها طرق ما تتعبشي خليك قد الحياه الناس ابدا ما تغلبشي وحضر ربك معاها اللي معاده walidin, الوالدين في ايده الحديد بلين يا برنس انت اللي زيك مش كتير انت المدير يا ابو التقدير اسمك في دفتر العبطال اللي معاده عالوالدين في ايده الحديد ديلين يا بننسي خليك يمين فيوقت خشي طريبة الطال ربك كبير شايل خير انت اللي زيك مش كتير انت المدير يا ابو التقدير خلا بيقع والعمر الناس بتفرح فيه اللي مع الله يا جدا محدش يقدر عليك يال لي شاي الهمي ناسك سبها علي ملك الملوك وعمرت وت وطي راسك فانت راجل وابن أبوك يال ل стали شاي ناسك سبها علي ملك الملوك وعمرت وت وطي راسك فانت راجل وابن أبوك قولي ياربها تتعدّد وهينصرك علي الكل مهما الدنيا تتقفل ربك بردو عندو الحل قول يا رب هتتعدل وهينصرك عالكل مهما الدنيا تتقفل ربك بردو عندو الحل اللي ما عادو عالوالدين في ايدو الحديد بيلين يا برنسي خليك يمين واتخش طريبة الطال ربك كبير شايل اخير انت اللي زيك مش كتير انت Moodiirei abu tadeer Isma tekii dõftereelabtale Eesti li maadu alualdeen Fii äidu alhaadiid beelene Ja berinasi kalli keemine Eesti kushtaribabtale Rõpe kibir šai illa khair Isma والعمر الناس بتفرح فيه اللي مع الله يا جدع محدش يقدر عليك